ومن يقلت منكم لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لاستنك احد من النساء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 يبعث عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصابرات